بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون ان الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم ما تسألن يومئذ عن النعيم